جهاء صلى الله عليه وسلم بمنهج إلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قص علينا تميدا عن سائر جسالات قص علينا شيئا وهو قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إذن فتلك خصوصيا لم تكن لرسول قبله فكان القول حينما يريدون أن يعبدوا إلى الله أن يعبدوا الله وأن يكونوا في حضرته يذهبون إلى المكان الخاص يلتقون فيه لله من أجل صلواتهم وما فين الحق سبحانه وتعالى خصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأرض فلها مسجداً وطهوراً إيجاناً بالجماد العبادة الشعائية بالحركات الإنسانية في شائر الحياة فلا يجب أن تنفصل عبادة شعائرية عن عبادة حركية في الوجود مهما كانت تلك العبادة معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالمنهج الجامع الذي يعتبر كل تكليل فيه من الله عبادة لله الذي يراعي في باله الله عباده والذي يصنع وفي باله الله عباده والذي يتعلم وفي باله الله عباده والذي يعلم وفي الله عباده كما يقول المصلي الدائمه هذا معنى قول البصير لوجعه ان كل الارض الله سبحانه قبل ان نقول سبع الاف يقول الذي قاله الفقهاء إذا نظرت إليها وجدتها أنها هي الشحنة التي تجيم صلة الإنسان المخلوق بالرب الخالق فالصلاة دعاء من الله وحضرته في كل يوم خمس مرات الذي يدعى لحضرة ربه وخالقه خمس مرات يعطيه الله من الفيوضات ومن البشرقات ومن التمأمين ما يشف نطاقته وقوته لماذا؟ حتى يقبل على منهج الله في الكون بشيء من النشاط فالله دائما على ذكره والله دائما على ذلك فكل فئه من الأفعال يجب أن يكون مقرونا بأنه مباشر لحضرة الرب والإنسان عندما يدعو إنسانا إلى بيته أو إلى لقائه نعذ له من التحايا ما يناسب إمكانيات الداعي فإذا كان الحق هو الذي دعاك إلى بيته لتكون في حضرتك فلا شك أنه أعد لك من اتحايا ما يناسب قدرته وما يناسب إمكانياته وأنت بشر مادي فتؤدي تحياتك لمن تدعوه بأمور مادية والحق غيب يؤدي تحياتك غيبا لا يناولني تحية مادية مباشرة ولكن يغطيني من سر أسراره بالغيب فلا تعركوا ماذا أصاب عليك من اقتمأنين ماذا أصاب عليك من السكين ماذا أصاب عليك من الراحة ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا بها يا بلال أرحنا بها مش أرحنا منها كأنها مهمة شقة لو تريد أن تنفضها مع ذق لا إيه سبب الراحة أرحنا بها إنك في حضرة ربك وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليسرض سيام هذا السيام يخرجك عن إلك ما اعتدت من شل طعام وشراب لأن الإنسان إذا ما نشأ على أن هذا الطعام محرم على الأطلاق وهذا الشراب محرم على الأطلاق ربما تمكن ذلك فأصبح عادة تصنعه على أنه عادة وقد تأنف من الشيء المحرم لأنك لم تعتد فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يأتي في شهر من العام ليقول لك ما ألفته وما اعتدته من الطعام تقرب إلي بأن تبرك لامر اعتدت أن تتناول إذن فالمحرمات دي امتناع عنها دائما ولكن المحللات لها امتناع في ذلك الشعر حتى يخرجت عن إذن ما اعتدت لأن المحرمات ربما تكون قد جمدت على كراهيتها أو جمدت على أنك لا فلت لك بها نفعا فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يأتي ليجربا ويجذب امتحانك ويجذب كيف تتخلص من شهوتك التي اعتدت كل يوم أن تفعلها في طعام حلال لك في كل يوم أن تتناولها بعد ذلك وهذا النسك إذا نظرنا إليه وجدناه النسك الوحيد الذي لا يتقرب به بشر لبشر من الممكن أن يتقرب بعض الناس للطغاة أو لأصحاب الجاهل المتكبرين أن يتقرب إليه بوقفة خاصة وقفة خضوع وقفة خشوع وقفة إسلام يصف يده ويكف دليلا هكذا وربما امتد لسانه إلى أن يثنب وأن يمدح وأن يثني كما يفعل الإنسان في الصلاة من الممكن أن يكون ذلك ومن الممكن أن يتقرب إنسانه إلى إثامه بأن يثن بعض ماله إلى من يحب ذلك الإنسان يشتروا لي لفش ولف يعطيها إلى من يحب ذلك الإنسان قد يتقرب إنسان إلى إنسان بأن يحج إلى بيته كل يوم ليسجل اسم في سجل الله ولكن ما رأينا أبدا في أعراف القشر أن فيه واحد تقرب إلى واحد بالصيام أبدا لماذا؟ لأن التقرب بالصيام للمخلوق يتعب المتقرب إليه أكثر مما يتعب المتقرب لأنني معنى ذلك حتقوله أنني والله حصوم السهر هذا حب إليك معنى ذلك أن الذي تتقرب إليه ذا السيام يجب أن يظل ناغرا إليك طيلة الشعر هكذا تعزوا كده عشر شهر بتأكل ولا بتأكل شهر, شهر شهر شهر شهر هذه مسألة تعذب المتقرب إليه أكثر مما تعذب المتقرب فهذه مسألة لم يتعبد أبداً أحد لم يتعبد لم يعبد أحد أحدا بأبيه ولذلك امتاز ذلك الثور بأنه خرج عن كادر الجزاء الله قدر لكل عمل من الخير كادرا وبعد ذلك الصيام ده دا مش داخل الكادر الصيام ده قرار ملكي أو قرار ضدوري أحدر كما قادر الصيام لي كل عمل ابن آدم له إلا الثور فإنه لي وأنا أدي وهو كل جزاء اللي لا تمدك محدد الجزاء ولا تمتصور مطروف إلى إيه إلى جيد الحق يقرر فيه ما إيه ما يرى إذن فالسيان بهذه المزيدة بيش موجود أمنا فيه من ألوان التقرب لأهل وبعد ذلك يأتي الحج إلى بيت الله من نسك الذي لا يتكرر في العمر فرما إلا مرة واحدة فكأن الله صنع لتقرر أبادل وسائل تتكرر في اليوم وتتكرر في الأسواء يجمعنا في جمعة وتتكرر في العام فنصوم شهرا وتأتي مرة واحدة في العمر لنزوغ بيتها هذه المسألة تعطينا إن الحج تمام المناسك وأنه قيّد ثلاث حريات حرية حركة وحرية اختيار الزمان للحركة لأنه لهم زمان مكسوس وحرية مكان للحركة لأنه لهم مكان مخصوص هو بذلك سوف كلمه من التحرر في الانسان